أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 Yufassilu al-ayat la'allakum bi-liqa'i rabbikum tuqinoon Wa huwa alladhi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara Wa min kulli al-thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn Yughshi al-layla an-nahar إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آه إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولاد